في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدوا وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء أنف أخرج نابه وأنزل من السماء أنف فدو ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لمؤلِّنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نصرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتفخرجن من أرضنا بصحرك يا موسى فلنأتينك بصحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا مخلفه نحل ولا أنت مكان سوا قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم وإلكم لا تفتروا على الله كذرا فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذا لنساحران يريدان أن يصرجاكم من أرضكم بصحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى